بوك تو عسرم عشرون عشرون سيخات حل أخات محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد ترجيش بالنوع خذ راحتك, راحتك. ترغيش كمو بابايت البيت بيتك البيت بيتك ما تردسي لشتوت؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ أتا أوهيف موزيكا؟ المسيقى أتح المسيقى موسيقى كل انا أحب المسيقى الكلاسيية انا أحب الموسقى الكلاسيكيةهلتغم الكلاسيكية. شلي هذهسيات هنا السيدي؟ من بكللي زف علىلة وسية زف علىلى سيية شلي هذه قثةوهف الشغ أتحب أن تغي؟ أتحب أن تغني؟ يشلخ يلديم؟ أعندك أطفال؟, أعندك أطفال؟ يشلخ كلف؟ أعندك, أعندك كلب؟ يشلخ حتول؟ إ صفغم شلي هنا تجد كتبي هنا تجد كتبي أنائ ها السفرز اقر حاليا هذا الكتاب اقر حاليا هذا الكتاب ماوهلك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تخرى أتوهف للخطكوننسرت أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتوهف لتس للئترون أتحب أن تذهب إلى, إلى, إلى المسرحة أتحب أن تذهب إلى المسراح أوه للخط لوبغ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا أتحب أن تذهب إلى دار الأوبراOOK ندا. למצוא את הטקסט ואת הספרים.